تفضل ش يا خ ن حكم لبس ب ع اختي ء ة الكتف يا أ ب ا ل ن س ب ة ل ع ب ا ء ة ا ل ك ت ف أو عباءة ا ل ر ا ش هذا من ا ل أ م و ر المصطلحه التي جاءت في الاصطلاحات لضبط ا ل ش ت ر أ م ا ب ا ل ن س ب ة لستر ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة إ ذ ا لبست لباسا يغطي ر أ س ه ا وضعت شيئا يضرب على منكبيها ولا يصف, مثلا ولا يصف الكتف ولا يجسد مثلا الصدر ووضعت شيئا م ت ر ا ه م ي على ا ل أ ط ر ا ف فنقول هذا مما لا حرج عليها في ذلك بمعنى أنها ووضعت رأسها ووضعتها كتفها إذا وهذا على على الخمار متدلي على كتفيها خمارا قد وضعت شيئا يشابه قد مثل باعتبار أ ن الشارع وكذلك أ ي ض ا السلاف من أ م ه ا ت المؤمنين ونسائهم أ ي ض ا كانوا يكرهون اللباس الذي يشف يشف المرأة بمعنى يشف أ ويصف الجسد ويصف ا ل ج سواء د س كان ذلك ب ا ل ن س ب ة للكتفين أو ك او ن بالنسبة أيضا أ مثلا لخاصرتها أو لصدرها ونحو ذلك وهذا هو السبب الذي يتكلم عليه العلماء في م س أ ل ة ع ب ا ء ة ا ل ر أ س أو عباءه ة الكتف ف إذن ي في ذ ا ت ه ا ل ي يكون س س ت مقصودة وإنما المقصود بذلك هو أن ا بذلك ر ا على منكبيها والاحوث أ ي ض ع ى ص د ر ه و ا ل أ في هذا هو أ ن تختصر هذا ا ل أ م ر و أ ن تضع ا ل ع ب ا ء ة على ر أ س ه ا فحينئذ لا تجد في ذلك حرجا من ج ه ة الكتفين ولا الصدر و أ م ا ع ب ا ء ة الكتف تضعها ف إ ن ه ا تصف الجسد وكذلك أ ي ض ا تصف الصدر فيكون حينئذ ك أ ن ه ا قد ن ب س ت قميصا أ س و د وخرجت وخرجت بها ب ا ر ز ة الصدر و ب ا ر ز ة الظهر ونحو ذلك وهذا من ا ل أ م و ر ا ل م ك ر و ه ة